عبادة الله اله عبادة ليس خلصة اله وخلصة ها خلصوه عبادة الله تعالى اله عبادة ليس اله وخلصة نري منها وحاس فعدي ها خلص عملات انسو امرني انو تري دينك ما يشاري عملك يعني العمل الغريم انسو امرت امان توضي وحاس نري لعديه ولا ديته العمل كاشيبه انها ايتها عبادنا عملكم ليها و الله تعالى اذا عباده دي يعني شرك اجل شرك الاجل مع ال ورياء الاجلين واحسب بس او اخر ثاني انا ويصغي اله كواس عياله كل الله فسليه هادي يعني اوه هاو اخر سنين نجاء كوهشي هاو اخر سنين يعني وحي الابات رادة دو كيس ان فيو كو اركب وحاس هأسوك جهما ان اكو قابت ماذا ادو فاكس لأسوك الهي اخلص ابادة ذادي الهي اصال له ادوه ما او ما خلص من الجنة. و الناس الى يعبدون الا في ربي طارق رب الناس <تصفيق> <تصفيق> اي ادعوا دون غثنا فيه مركه ما له واحدو حديثي عملي هوتي عمل اهد عملو كان اول شيء غيره عبادات هي حديث كان حديث كان عمل كل شيء عمل عمل الظهير والداو ودي تمر معي وحال يعني اقول سو ارم الله تعالى حديث لا يغبر الا ما خلص له وحالوا عباده الى بعدات ام الله با بعده معنى عباده الله محاسن هذا صبنا صلوات الله وسلامه عليه واظنموا وهديموا خمسة كوم شمتيني سلادور من أوروغا و أغيمه خمسة كوم شمتيني سلادور هذا فيه لخمسة كوم لا سنبقى يعني وحشو أذيفي شمتها أنا يقول الأذيفي شمتيني أو شمتيني أنا يقول الأذيفي إبقى انت خياها إسكالة قلو كان لسي أن فأنا يعني أن اللهاني عمل ريالي سنة صلاحظه معايا دكت الوجوبي عن معي قوله ثاني عن معي معايا لشمتيني شمتيني أزير في شمتيني أوبع الحال هو وضع أنه والأليفي له أليفي وحواهي نبي أو نبي أو نيهري نبي جاي نبي كهريي أو شمت سلاحظه ويقولوا كل مني مجرد شانسة سلاة الظوث ونوك لنوك لنوك لنوك لنوك هم بيضهروا اجمال اهان لنوك لنوك اسرها حديثي فهمي تباية الاسرائيل هيري انبي ريكوريسي نبي محمد صلى الله وصلاة الله سلامه عليه وقتوه دي اسحايا حتى قوله جيبه دودوب اهم اه يعني روشيغي تفصيل من روشيغ معا سير انه يميشاني خمساكم خمس شمتيني شمتيني معايا الانبي ذكال ننبا سلادو قالو فرض يالي معايا الوها حديث بشوء الاري شمت سلادو صفة داها تعمدوك هنا عصركي صبحي مغربكي الشهيء وحواهي حصيرك انت صلاة عموك اسكالي يقول بانتو عوحف يا اولا حياء صباح ماكي ارهب بالشيء يعني فجر كرشانيلي مغرب ماكي ارهب دعوه دهور مافي الزوال ايقابته عصير ماكي خوفه لسناظه انتاس انو الحديث شرعي الحديث وانتاس معايا لو حديثكو هميت صباحنا بآدم الوحديث هالفرد والسياء فردي حيات كلية صرات كلمة فردي حيات دون لو يجاوه في حديث هاي. عصر وحلو فرديا لنو سليمانا اسكالهاي مغرب يعقوب قشان ويونس حديث اجيري كليد حديث كاني حديث اكهر اماها يا مجرم جديد الغول كيشي مكهر اماهايو مركين نبغى أسل الدكتة بعد, بعد صلى الله عليه وسلم شانت صلاة أسل الدكتة أسل دوشي بصوحي أو المتان كعواديسي صوحي دي يبني المحذري وهذا وقت ذا دوائي وقت الأنبياء وقت ذا دوائي من قبل كهو تابع فالجيدة لو احتوالي أسري و احتوالي و احتوالي و حالو وضاء دودوبة هاني محايا اليه نوالبا و احتيا و قوني اهاي و احتيا و قوني اهاي سيادة و شرك نوالي و احتيا اهاي صوح لو قادم دور لو داود أسر لو سليمان لو يونس حديث جبريل قول كيسي مكهور يعني اجمال اهانا وقت, وقت وقت الوهري وقت وقت الانبياء وقت دو وقت ذي ضدوب اصرهاي من على كل ابقوا خاسها من وقت وقت وقت ذي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واقيموا خمسكم شنتي اوه أو شنتي صلاة اوه بركاس وحاق مكيس الشيغي مكيس بدنك آن و بحرماي و صلاة بدنك اتدهرتا سرادة بدنك اتدهرتا و السخاء و دنبك اتدهرتا و اختص و نبي اتشيغي و حلو اتدهرائي و حلو اتدهرائي و حلو اتدهرائي عائلة وحاله تطهي حديثي البخاري وعاد مرعان كي, كي تشوف منك او مالكي هو هوتي سكويال مان دي شانكل خواري هو هوتي سكويال وما انت هو هو او مثل انن كلا جلميا سك مزيفه في مناطقها وقت التوتي حديث البخاري وحسن مديهي انين او مقعيشان او خواستي هو الشعب بقى عمل وايد ان بالان اصبها فانتو كان ان اصقل كيسا او يالا ايو السخيسي وابوعا كل كيسا يعني سارنيهين معنا سواء مكينو اشيغي شانتين او اشيغي عبادات كتي افضل بنا وايد مرادة ايقام رايزي سيوا اوغا وقت هذا يحضر ديدي الورا على الالها وقت يلدو قجر يلدو قتاء وقت يلدو قبعينين شروط هذا أنه فيها وعيث سنة حقيمه معنا هيك هواي وعيث سنة الهيت لم لقوه فيه وكاسعها وعيث سنة الهيتها شروط هذا وهذه كل الهماده معناها غامضة سنوها قاموا صلات معني شوايه هذا ال او رد يعني يعني وحيط تاع الى ذا حجو الى ذا كلمه الى ذا انت تقولوا يا الله الله اقيموا معنا دوروا امصركم شنتيه صلاه و ب ما هذه رسوبهنا صلوات الله و سلام عليه وعلي مركي مرعيسي بدنك وحي البهرة أسنو الشيخي وحاس وحجي مال كاي وحلو له مال كاي وحي البهرة أسنو الشيخي المعاثري عليه الصلاة والسلام وأدو غتة زكاة أموالكم مالكي زكاة ديسي غتة مالكي وإلهي نسي مالكي نحن كانو الأبي في اسن الله ها يلتعب مصيب كيسي أولا كالهلسي ذكا ذكا نيوه على على الغرفة هذا يعني قلتها وحاله وغيثي وهيا مالكي سائل الله بحيه ذكا تأموه يعني قلتها معناه نيوه وهيا بحيه وجريه يعني مع الإخلاس كو ديوة. بحيثت بحيثتين يعني كو ديوة الاخل مع الإخلاص أقول أخلصوا كل أخلصوا صراطين عبادة الله أنا أدلري وأربتت ودبتت ونحن أقول ترأي إله الله إله أقلص مالك بإهان تيسر صالة واقيموا أدو زغاة أموالكم ديوة ها سريد بيبتا حال أيتهي إلو بها يعني اطيبا حال ايت حي لنكو او بها انفسكم لطيني قلوب توين واتيني لطيني واتيني حال ايت انفسكم لطيني بها الذكاتك في حنتيه نفسي روحها وقلوبتي نبقى فيها بحي رو ديب لطيني وديب ايتاي او نسيه او يعني بخير ليل وغلبي في عندهم بحياء وقال معناها يعني دكا او حقا او لهاي فغارة او ايه مساكينت هو ايه سيدة ايدي اغرانكو شوشيغي دكي مساكينت ايه ايه مسرفو الزكاة ياه دكا لو ايه لايه مسرفو الزكاة ما هو ايه انه ملتكات الفغار podcast ma tisir isid ma power team a ago dustur ago si toha bihi haqal a'il maqasi naqtis usna yidaw fi'at ashaba ma power dib shu banat wa wa كمال يعني كمال هداء الذكاة وحاكمتها ان منك نفتي سي منك نفتي سي منك حقا قولها هاي ناس جعان تسكسيو الحديث بدلا منك السي هاي الفقير كابا بس نينجا جعان تسكسيو نحا ياري بس هتخذ او دعنت الهي بلهي انت فقير دعنت البلاء مرتين فبلهي دعنت الشوكس اي دعنت ادكو بلهي اللي دعنت الهي كا الهي اك بلهي دعنت الثروه وصير ثوابت بلا هو هذه كما قلت مرت انا بقى شو اخرتان اعمال الرياب والصالحين مسكينهم المسلم وكبوها تاسه كبيره سوبنا تلوات الله عليه وسلامه وهذا يجري نكي صادوك صادواتيسي او دعا وحويدستو فاما السائلة فلا تنهر من في الهي لي نفتيسا اقعان تيبي اقعان تيسي اسمكيكا وصادوك صادواتيسي هاي وساسي جري ضد مووكيلين قفتل مووكيلين صدقو ضد ووكيشو هذه بحياره ضروره او حاله اجرام ماهنه تدخل عن ان ثاني لقد يودد صبا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله سيد العالمين احا ضمانت ودي احا اللهم اسان حاج يعن في شديوه اشديوه جري قد وكيلهن صدر هذا اضافه بسديله ودا حلو أذيفي سيدي أدو زكاة أمواليكم سيدي طيبة نفسكم حال أيتي النفتي معنى غلوبتي إذا قريبتي حال أيتي زكاة نيبتأ مستحيقين تودي داخل سنان كوشي إنكو كودي خيسين إنكو سخيكو آمالكي ديوا وغلبي يعني اللبيني وفقيرا حاوة بديها إنكو نيكا سيهن أدريسن أدون عينين ولو على فرسن أكجوه محالا هاي كتبتو سيه ولو فرس أفوره الله بسمعه سيكستع هذا تسيه تهيمه تهيمه حديث بغتوه سديوه مم. وصومو يعني وحسره عليه الصلاة والسلام هدنه صومو صواماء مخيوه شاركوم بشيني ورمضان کا صوما شاركوم بشيني رمضان کا صوما وحجو حجية بيتكم بيت كي انتا لن حلو أذيفي وانا كاليوه شاركوم شاركيني على كل حصوبنا عليه الصلاة والسلام وحصو أذيفي صنك نفسدي أنا أعنو الأذيفي ومدسة النهي عليه الصلاة والسلام. امبي مع ذلك ولو سوفردي يالي صار امبي اذنان الفردي عزقوهاي كتبه عليكم بص ياما ما الذين من قبلكم الهي يا مالو الهي برينوهي معناه انك القائمة لو و الفردي ينيه امبي اذنان لو سوفردي يالي انتي الهي كتبه سردجي دورات انجيل جبور فرقان تمامتي في فرقان كعمل تمامتو وحوله فردي رمضان فرده وهي مدودي فرده سواسي سياره يعني, يعني اسكه هاده وحا يعني اناك اسنوه اذري في النبي عليه السلاة والسلام عن بيدي كالي ومضهودي عليه شاب اناك يعني ماكو باب انشانك طلالكو مده انشانك وحي سي لو فرديه لسبت عين وحملوا الزيادني لحبره باع هل هي فدي نبيان ولا خفيف غير كاين خلاص طبني انا قال انا هنا ومبا ان هنا وحنا نقول اذي في معنى هذا ونضناها وحاكمكم انه تساوي اما غير كاين فاضلوه wa qul li min waqafun wana khasu wa nu khamiyya wa võhna ma lagadimim, võhna ma nagadimim, võhna ma nagadimim, võhna ma nagadimim, võhna mõlud ziadim, võhna võhna. Võhna taavad. Aaddaludu maaneid võhna. Saasasna võhna. Eh! Saasam. Haddana <tusimus> وكعباضي وحجيه وحجيه وحجيه بيتكم بيتين حجيه صمو شارقكم شارقين بشين صامة إنو كو أركان تيسي أوف سيسي شروطي أوف سيسي أداب تيسي أوف سيسي صامة صنعي الكيسي أتكتغيني حتى يعني وحاكمت وحا يعني أوه لو اوف سايا على ما بقى شروط دي سي حذف اي سي صحورتا كمده صحورتينا مؤخرا صحورتها اقتضام بالصحورتها افركله ددجيا خلاص بحيث ده مرتبه سي عن شونكي خمال اكو سنتان انت على سنونتي شروطي سنون تدي وعيالها كمده افركله افرى لددجيا كمده سحور تقضى الله لكتوه إلى وقت السلوح لنين تم اندهج لما يعمل سحورتين أفضل ككاسا هاي نكي كعي كربوه كاسا هذا رادي دي أغاني رسومو شاركو من قاسا صومو لعباء محاوائي ابنها صون قوة نوازكارواء ابنه صون قوة محاوائي ابنها لسومية وائي وحد قدوبة وشريعة ديسو دي لغسومي لغراوه إيوه همي قي لغلافه بعد الزوال لغلافه إنكستو مذهب كالاقبتو اللي مذهب تاي عتمده يكبتا حي وانا كو حوق بظن تاي لان يرتحدو حي حنبلي وليسو يعني وحالا قلت ليو دين هادان اللي براي عمل وقدتك على التوتو سيد سقفون و مسا وعي اوجين مالك شارعنا واير يعني ناويين طولنا موسع بقيمغات يعني اسهر او يعني عيدي معي ايده بتميغات 40 سنه 40 معي ع معي عايد بتميغات 40 ها 40 ليله ها رميك سرميستي يو عادرات ديري يو عضب بخيال ونوك مذهبتان شافعية صونكا رميك بعد الزوال بس ويكره هواي كراه هواي ولماذي دو حدث قرار يعني يرى هذا اللي تصانيك ورميك بطان ويقع هواي ويقع هواي وحالا القيادة تتكلاو خلال رياضي عمل لها حالي برتين على صونك بحاس اهي بعد حاس تمام الصوم اسك بيدي هاي الا يتوب بعد زوال يعني هو المهادي قد فيه وحيره ما تغادر كاو باء اضافه رمضان اول شهر يناير تخصيص واي وحيثو شهر عائله وموزعه كذا ساعه هاي تاين تخصيص وحلوه انا يا سكوني اه يا سونك وخاصه لو فرديالي لو مع ذلك هيك اونك وكالتقنية اقلال اي قلية نقصان اي قلية زيادة اي قلية احناك مرأ وحجو بيتكم بيت غيني ناو حجية صوبنا حدا نحجي غيني امترسو عذيفي بيتكم اونك انا رزو عذيفي محايا الي لما باضي قضي او دادك اقلالين لما ضيقالالين ناو إبراهيم ناو إسماعي له بابي الله لأن فرعته مياه غالبه السلام يا بيت كاسي دسان فني آدم كمسلمين تا وضيالك وضيه أو ألين أس الأهان أبو الثاني أبو الثالث مياه ناو إبراهيم على القلايا بضنام بي إسماعيل عليهم السلام إيوه إيو ناو إبراهيم ما. إيغا كعبادة لسان بيتكو ملاوي لساس الفيري عباوي إيغا لسان قرآن قابل بقراتين محايا لاي مشيق ويزرفو ع إبراهيم الخواحد مينو هاي حي داس مينو هاي كتب ايه عساس ليامنا قرآن ما حايو المنكي يا بضل البيس كالا يا مكيه النووي انا وكالمين ان شاء الله مركا مضوباتي حيث فوها كميدا يغين الا الزيادة السلو ذاتك اخر لو خاضل هاينا انا وناجي رب العباد يعانتش كجيرا ان لا اسكضو انتا ما بيد العبد محايل اليه وحاسري وتزونت التقوى طغوا كثير ان هذا الزاد هو الطغوا صير الاسلام واخلاق ده اول تجد حد يرفع له وضع حج كرتيز اعاد تلبيه الموجيو انتوا اركان تي سي واحكام تي سي الكنس اربعه شعاب كي سي سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنن معهود الاذم مع عاد الاوغاي وعربت اقان سولبايشوب جيرين مقضض الله القوه طاف يدرس قلب يلين مع يا دي سعد يجيين يا وغاي عليه السلام وعليه تدخلوا وحاب جثي تدخلوا وحاب جنة ربكم رب دي سعد جليسين يا بالامر وائل تدخل واحد شيء بجزمه لولواد مجزوم وائل جواب الامر مواك ربنا تربك وربي جناديسي ربيني وناجي عون الصبر براري جناديزاك شين حدئ اخلاص الى هنوتو محيه اس اخلاصني ووتوسي يا خنجات وعلى كل شيء فكوشدي وعلى شيء ربي على محيالي وحاسن حسوسي وهي مربقة وحقيقة إلهي نسيها وعنا برباري وإلهي ربيكم وعلى هنا برباري مصلحا أسواي موفقا أسواي هاتي إلهي ممعم أسلاي وأصانون عمي أولا وآخرا أعمال جنة قلت دي دي أعمال يستشق الشاهي تدفلوا جنة تقوم حيث هذا هو دراسته الهيه انت عماش الوغلو. يعني لازم تهدي درنان تيسي وحالا قليل السبب الدخول كإيه سبب الدخول كعماش الهيه يعني سبب الدخول كهي وهي علامة له ويمانه وحلوك له بالرحمة الوغلو. بفضل الله يلو جلال جنة وعال وجلال رحمد اله يلو جلع. فضل اله يلو جلال وقص حديث كان وحاسبها فرسي نهاي اله يقول كي دي شاء تعالى شأنه تدخلوا لجنة بما كنتم تعملون جلالكرا بما كنتم تعملون بسبب عملكم بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون العمل فردي اثنين مبكيه تقييدي معناه واسفها تدخلوا وتدخل ادخلوا واتدخلوا. ادخلوا الجنه جناله جلا عمل جثف جلا استبيد ارقام ابن الله وهذري لون الله الهي ونعنعي ظما انا لا. اضاعات اضاعاتها او نوع اصنو صوم حت غير كيو محا الياس نوع نوعي كيو البنوع او محا الهالشي ليه بني اديه وقللي اهالنوع لادعونيس واتحي زيزاء سنو حي سن اهان او درس سن اهان نوعي لا تسأم نفوسنا نفوس تاني هناك حيث وداع هذا اي كدرك اي كدرس اهان يحنو نوع نعي اي ماذا بي خاصة وفرضي لو الفرضياني اكانتي لو حلق يالي سوامي سالاتي هجي غيرك ودي غير ديال كدو نوعي لو نفتل وكلف حالة واحدة حال وقت الكلية حال حالة الوحيدة وكا نرسل هاد وكا فيجل اني او سنتو وكا ليه على هو ان سبحانه وتعالى بالتنويع نوع يالكاس لون الله حتى بقى عطا ايو هاد بعد سؤال حسنين سؤال حسنين كان اولا اخرجرين الشيخان واني لون الله تعالى لنا ضاعات من صلاة وصوم وحج غيرها لان لا تسأى من نفسنا بعد تغربنا وفضنا لاننا نفسا لو كل حالة واحدة في زمن واحدة ملت ونفرت ونفرت وبعدت من الغازة ضاعتي فرحمه الله تعالى سبحانه بالتنوع وحجر علينا الصلاة تسمى والشري في اغاث عيالي وحجر يعني هو قوي سراطي هو قوي شواء هتو كيف حولي ما يعني مثلا كثور مكسور قليل وحول ما خساعة تقول انت تسالي قرنك عي سوبيعي بعد الساعة ينسى او مالاها بدنا وكيف جتل الدوبتو يعني ساعة بعد عي سوبيعي ساعة فقد بعد بعد الساعة تقريبا او لحيا هدو دور ايو سيادة ما خلقه ساعة تقريبا لح ساعة انتزعوا نهاسه عصر ساز وكالات لما الساعه 6 ساعه لما الساعه ما لاقوا حجره معشيه عرس المغربي عشي يعثر فيه اساسه وانت اختيار قالوا اذايتكم محاوله لي حمي جاي ان اسحاوا صلاه لا وجود الصلاه صلاه الجنتان كده ما هي صلاه ان اوغن اعمل بهاء العطاء لا فما كل مصلي مقيم فما كل مصلي فما كل مصلي مصلي كل غيث مقيم ما فما كل فما كل مصلي مقيم ما هان قول لكل المصلين الا منهم كل غيث مقيم معا اعطيهم بريديه كي يعني كل الليل ايو تيجي <تصفيق> خش على انتو هايو انتاسي لما لو ضافه يعني وحيالها علم اهان يعني واي الهي يعني اباد فرضيا بي ام دي ام اخلاص باولن ني سي اخلاص وشو بنسد يشوب جري ور وشايك انفع اعماش هذه وحل الروى والوشاي اخلاصها اخلاص قاعد كدونال قايل لك ثاني استدلاش وشو عايل قال لي ترى اخلاص واله ليك رابلوها يا امام لقد هذي واتواذا اخلاص اللي عبودت واتواذا قال <سؤال> لك امامو في اخلاص من هاي ما لقاها هلائي عبادة اللي كتك ماء ماشيان اخلصو عبادة تماشي يعني شاطبي عداوي وحي رقش بداوي مالو اخر ساعي القرآن كسرطة الواقعة لو اخر ستا يعني اتزاد انه واسع المقلوه لو اخر يعني جه انه هيلا وحيثتها أصبري إنها يالا وحيثتك ووعدي إنها المغلو بس أخرجت دراتي قسيوة بعد وعش ليها لا يبود للعالم إجاحا حيث أنت أرجح أسنهان لا يبود للعالم إن أنت عالم إجاحا تعني ما كماغم هاي قسيوة هاي بسنهان ولو أرداء مالو جوش هاي وحيث سيوة مالو مخلايو مكادينكي سفا إليها هاي بها ديرها هايو هايو أخرجتو البعد دي اللي كبتها عيالي ليليس وحوايه علمجيتي الى بورتو وعدجيس الى دليستو و حي عمرولينه ذكروا ان اذن الى سبيل ربك اله بحكمتي والموعد الحسن وحفيدي هايو بعد النبي هذا المعاصر عليه الصلاه والسلام بشر ولكن نذيرو قلت له حفيدي هايله ورجين وعمبيله يعني وحب شارو حار وشاف يعني فجئ كليه خوفنا شي خوف كليه اكو بعدني فجنا شاك قافر لي اكدين لا ما طور وحا شرب هواي وحا شرب بدون قال ذا كل شيء شربش مسلم معه هذ البدواته الينا وحس اي حديث رسوبنا وعسيه لمربع ولب سته كون اعوذ يعني اه حديث بشي دماتو على عيد على اي لسوحري بعفغودي او انتو ضروري الحريه حديث النبي مو صار له وا لازم الحريه هاي رمضان والبي ادي لغدي خليب والله فيه شركي مشركين ينهدين انت هاي معانيز ما تستوركيه حلال الحرية هاي ولم دالب الحرية انتك إما عيان انت تنبو حلال الحرية مشركين على الحرية عقلي يعني عقلي وحيرين علم اخرصو عقلي قدرصو اخرين عقلي قدرصو عقلي قدرصو ماذا؟ ايها الاس بجون او حرستو دي يعني